أبى العرش ناده يا أهل الميلاد يا رب العرش ناده صوتك سمعني يا رب العرش ناده يا أهل الميلاد رب العرش ع ايه اhelp ميلج العدل والرحمه هلا, هلا هلا هلا سبحان من صور جماله ورسمه مه مه مه مه واختار من اسم الجلاله اسمه مه مه مه للبشر من بعد الضلال نعمه مه مه هادن بالراده يا اهل الميلاد رب العرش ناده يا اهل يا, يا رب العرش ناده ربي ربي العرش ناده صوره رسول الرحمه لما نلاحظها لاهله صوره رسول الرحمه لما نلاحظ جن وانس يا اهل جيتك صاح ورد الربيع عطوره بسمك فاح وغيوم اليا من الحجين انزاحت من شعه مجاده يا اهل الميلاد رب العرش ناده اي من هالخبر غارت بحيره ساوه وعلى الارض ايوان كسرتهاوا منها الخبر غارت بحيره ساوه وعلى الارض ايوان كسرتهاوا والكون فرحان بجماله غاوه حر وعابد وفق العدل تتساوه حر وعابد وفق العدل تتساوه اي من يعلين ارشاد يا اهل الميلاد هلا رب العرش را, رأ ر ر... ر... رب العرش رب العرش ناده للشاعر الشيخ سعيد السافر رميثي من هالخبر غارت بحيره سوا وعلى الارض ايوان كشرت هاوه والكون فرحان بجماله غاوه والكون فرحان بجماله غاوه حر وعبد وفي العدل تتساوى حر وعبد حر وعبد وفي العدل تتساوى من يعلينا رشده يا اهل الميلاد يا رب العرش ناده اي يا العارش اي هاجر النبي ها حاضر هاجر عامر من هالخبر غارت بحيره سوا وعلى الارض ديوان كسرتهاوه والكون فرحان بجماله غاوه والكون فرحان بجماله غاوه حر وعابد وفق العدل تساوى من يعلن ارشاد يا اهل الميلاد اي رب العرش ناده رب العرش نادة, رب العرش ناده صيح رب العرش ناده اي هذا النبي هذا النبي الشاعه بفضل اخباره كل النبوة انخدمت باسراره والارض صارت وشم مننواره والارض صارت وشم مننواره خص الجليل برحمته واختاره سيد على الشاده يا اهل ملجأ يا رب العرشنا اي ذكرى الولاده وساعه اجمل ساعه ذكرى الولاده وساعه اجمل ساعه نحييها هل يا لب نشيد محمد احنا واحنا تابعه ما شاء الله امه محمد احنا واحنا تابعه ما بين منسا ومدينه من وابعه ذا احنا احفاده يا اهل الميلاد يا رب العرش ناده ما شاء الله رب العرش ناده اي نتمسك بدين الله وبقرانه نتمسك بدين الله وبقرانه احنا اتبعنا المصطفى شو نتمسك بدين الله وبقرانه حب هالبيت يسري ويدمانه وكل قلب ينبض يا علي شريانه ما شاكنا بولاده يا اهل الميلاد يا رب العرش ناده ما الله اي رب العرش ناده, نادة معجور معجور احنا اتبعنا المصطفى شو احنا اتبعنا المصطفى شو نتمسك بدين الله وبقرانه علي علي حب هالبيت يجري ويدمانه كل قلب ينبض يا علي شريانه كل قلب ينبض يا علي شريانه تمشكنا باولاده يا اهل مناده رب العرش ناده يا اهل مي... ايه رب العرش ناده قالب على تمسك وتمسكنا قالب على تمسك وتمسكنا وبحب على اتشرفنا وتبركنا وبحب على اتشرفنا وتبركنا مسلك حسين للحشر مسلكناه مسلك حسين حسين للحشر صرنا عبيد حسين وتملكنا صرنا عبيد حسين وتملكنا استضرنا يا اهل ميلاده رب العرش ناده صوتك صوتك رب العرش ناده رب العرش ناده اي رب العرش ناده, رب العرش نادة, رب العرش نادة, رب العرش نادة رب العارش ناده اي قالب على تمسك وتمسكنا قالب على تمسك وتمسكنا وابحب على اتشرفنا وتبركنا مسلك حسيني للحشر مسلكنا مسلك حسيني للحشر مسلكنا اشرنا عبيد حسين وتملكناه ايوه وتملكنا. اي وتملكنا. اي وتملكنا. اي وتملكنا. وتملكنا. يا عبيد حسين وتملكناه اشرنا عبيد يا اهل الميلاد رب العارش ناده اي رب العرش ناده